فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَتَهَا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَحِيتُمَاكُمْ فَوَلُّ وَجْوَهَكُمْ شَطَرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطار المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطار المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطارة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقاتن في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أمواغات بل, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 وَمَا تَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَآئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّعِنُونَ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما آذن الله, الله من السماء من ماء مما به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا, أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذَا بَرَّ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْنَادُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَوَأَنَّ لَنَا كَرَّتَهُ فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْ كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم ب خارجين مننا يا ايها الناس كونوا من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 قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم. وُكْمٌ عُميَاتِهِم لا يَعْقِلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطر غير بَاغٍ وَلَا عاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ الكتاب بِهِ به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 فَمَا أَصْبَرَهُمْ على النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا على النار ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نزل الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 وابن السَّبِيلَ وَالسَّائِدِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم, لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا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 فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فتيه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وان خير لكم ان كنتم تعلمون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 فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَحِلَّ لكم لَيلَةَ الصِّيَامِ وَفِطْرُهُ إِنَّهَا لِبَاسٌ هن وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ الله تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فتاب عليكم. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا, واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل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 كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معدومات فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَطْلًا مِنْ ر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 واستغفر الله ان الله غفور رحيم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 وَمَنْ تَأْخَذَ رَفَلَ إِحْنَاهُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَاصَ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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة, والملائكه وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه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 وَأَنْزَلَ معهم الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ليحكم بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما وما اختنف فيه إلا الذين أوتوه من بعد, من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين مِنَ لما بِإِذْنِهِ فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يَشَاءُ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ولم ما مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم الباساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟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 فَإِنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأَنَائكْ فَأَنَائكْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا فِي سبيل اللَّهِ أُنَائِك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله والله يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثم كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا إثم كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن, حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لانفسكم, وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا, واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمالكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن انما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله, يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمغن شيئا الا, إلا ان يخشى ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 يَا وَائِنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار الروالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك. فَإِنَّ رَادَ فِصَالًا عَتَرَاضِمٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَتَسْرُضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَرِيكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتِيتُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَن أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبره وثبت أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت واتاه الله الملك